الله اكبر الله اكبر لله رب العالمين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 قَيْرِ الْمَقْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمِن إن الذين يخشون لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور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 في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكئيب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض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 مشي سويا، أماه سويا على صراط مستقيم. الله.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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح